تُذِّرَ قُومًا مَا تُذِرَ أَبَا فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا لا لا اغلا لن فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا, ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون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 إنا نحن نحيي الموتى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثرهم وكل شيء احصيناه فيه ما من مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبو هما فكذبو هما فعززنا بفرف فقالوا اننا اليكم مرسلون قالوا ما Bęża mitylna. Paluł, maęczum i la Bęża mitylna. Wam zalał rachman. Wam مَا وَجَّهْنَا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ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 شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل يدخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعل السماء وما كنا jesteśmy إن كانت إلا صيحة واحدة tym خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزمون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل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 ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهما فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منهن النهار، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها.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 إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا لا قيل لهم ان مما رزقكم الله قال الذين كفروا, قال الذين كفروا للذين امنوا ان من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال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 ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرطدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الرحمن وصدق إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا فاليوم لا تظلم نفس شيئا، لَا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون.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 ولقد أظل منكم جبلا كثيرا ولقد تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم اليوم نختم على وتكلمنا وتشهد أرجلهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط لطمسنا على فأنا يبصرون ولو نشاء أولمسخناهم على مكانتهم ولو نشاء أولمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا فما استطاعوا مضيا ولا رجعا ومن نعمه نكسه في الخلق ومن عمره نكسه في الخلق فلا يبطلون وما علمناه الشعر وما يبغي له وما, الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكرون القران مبين لينذر من كان حيا لينذر من كان حيا ويحطط القول على الكافرين او لم يروا اننا خلقنا لهم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 خلقناه من نطفة أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا انتم منه توقدون بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إن يكون فسبحان الذي بيده كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء